Yakadu zaytuha i tu lam Wala ułam tam seshuna. Nurud na Nur على نور يهد الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. Allahu بكل شيء علي